هي زينة حفنه وجمعت شمينه للحبيب المنتظى زينة حفنه وجمعت شمنه للحبيب المنتظر احشي احشي للحبيب المنتظر ايه والله اسمع لا صفق حبيبي زينة حفنه وجمعت شمنه للحبيب المنتظر رد علي للحبيب ايه المنتظر زينت حفنا وجمعت شمنا للحبيب المنتظر حفظك للحبيب اعلى اعلى اعلى زينت حفنا وجمعت شمنا للحبيب المنتظر بعد بعد هلا هلا يا هلا اميه بوالينا عشاق احنا بخدمتك تدري من عالم الى انواع واحنا فرحنا بمولدة ونادينة نرسل تهاني وروح الأماني للحبيب المنتظر رد علي للحبيب المنتظر زينا تحفلنا زينا تحفلنا ولما تشاملنا زينا زينا تحفلنا ولما تشاملنا للحبيب المنط منو حبيبك للحبيب جنو انيس وملايك لك فرحين وعين الموالي طب سهران لي تورات ونجيل ومسيح ويعني وكل الوجود يرتل بقراننا بحر الفضائل واجمل سمائ للحبيب المنتظر للحب زينات حفنا زينات حفنا ولما تشمنا بعد زينات حف تشم... للحبيب للح... بعد للحبيب يا وارث ابن الباري نور علم الى الشاعر علي طم الكربلائي يا وارثي من الباري نور وعلم أو أوصرت انت للقرآن روح وحلم يا هبتي وعزة شراف هل أم من مهدك تجرت عليين الرحمة يعزف حناني دم وكياني للحبيب المنتظر يعزف حناني دم وكياني للحبيب المنتظر زينة حفلنا زينة حفلنا ولما تشملنا للحبيب بعد بعد زينة حفلنا ولما تشملنا للحبيب المنتظر هاي الرسالة من الحفيق لنرسلها أو نتمنى ريح الهابلة يوصلها أو نقسم عليك فاطمة تقبلها وكون بسجيل خدامك تسجله هذا أملنا تقبل عملنا هذا أملنا تقبل عملنا للحبيب المنتظر للحبيب زينة حفنة زينة حفنة ولما تشمن زينة زينة حفنة اي جايك جايك ولما تشمن للحبيب للحبيب يلمات خيب الوايد من المحروم ولتنتظر ما تبقى بيد مهضوم من حبك بيات أصبحت مرسوم وحد القصيده الفاطم المظلومه جينا بطعه نريد الشفاعه للحبيب المنقذ اي والله للحب ايه بالزينه حفنا زينه, حفنة زينة حفنة ولما تشمن للحبيب اسمع اسمع اسمع حبيبي اسمع إن شاء الله قبل لنا ندخل بقصيدة الحسين الشاعر يقول ريت طول يدي أميد بطول ما يدي تشوف عين بطول ما اديت شف عين حتى لوحي القمر و اكتب يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين حير الطول ام اذهب طوى تشوف عيين حتى لوحي القمر واكتب يا حبيبي يا حسين يا حبيبي ريت الجناح واطير واصل الجبد السماء حتى سوّل ما يصير ما قرّل أنظم ريت بي ايد نجوم الله أجمعها واكتب فاطمة صل على فاطمة